أ ن هذه ا ل ن د و ة أ س ا س ه ا شبابنا الصاعد المبارك الطيب الحريص الذي يقدم لهذه ا ل م ن ط ق ة كل ما يستطيع من توجيهات الخير والسداد والصلاح كنت أ ت و ق ع أ ن هذه ا ل ن د و ة هي من أ س ر ة ا ل م د ر س ة ولكن سواء كانوا ا س ر ة ا ل م د ر س ة أ و ا ل ج م ع ي ة ا ل ث ق ا ف ي ة في هذا الحي ي ف إ ن و ح ي ي ه م جميعا م ر ة أ خ ر ى خ ا ص ة ل ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م و أ ق و ل لهم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته والله أ س أ ل أ ن يجعل عملهم جميعا صالحا ولوجهي الكريم خالصا إ ن ه تعالى سميع مجيب ولا يفوتني قبل أ ن أ ق و ل أ ي ك ل م ة أ س أ ل الله لهم السداد و ا ل ت أ ي ي د ف إ ن كل م ن ط ق ة أ و كل حي لا يمكن أ ب د ا أ ن يقوم بواجبه كمواطن في حيه إ ل ا إ ذ ا كانت ه ن ا ك ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة الروح ا ل ع ا ل ي ة ا ل م ت ف ا ن ي ة ل أ د ا ء الخير للغير ل أ ن ن ا نعيش في مجتمع مجتمع يحرس كله أ و جله إ ل ا ما رحم ربي لمصلحته ا ل ش خ ص ي ة أ و ل ا قبل مصلحه غيره وهذا هو الذي دمر البلاد وحطم البلاد ب أ ن الناس يسعون لمصالحهم ا ل ش خ ص ي ة ولكن أ ه ل الفضل أ ه ل الخير هم الذين يسعون ل م ص ل ح ة الجميع و أ ر ى ا ل آ ن بدت ب ا د ر ة ط ي ب ة أ س أ ل الله أ ن يبارك فيها و أ س أ ل الله أ ن يجعلني عونا لهم في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة حتى يؤدوا رسالتهم كما ينبغي وحتى نصل إ ل ى الطور الذي نحرر فيه شبابنا ورجالنا وشيوخنا ونساءنا من ا ل ع ب و د ي ة لغير الله سبحانه وتعالى فنصل إ ل ى الهدف المنشود الهدف الذي قال الله عنه وان لو استقاموا على ا ل ط ر ي ق لاسقيناهم ماء غدقه لو كنت أ ع ل م أ ن المجتمع هذا سيكون بهذا الشكل لما اخسرت هذا الموضوع الذي س ت أ ك ل م فيه موضوع الشباب ولكن الحمد لله رب العالمين فموضوع الشباب هو أ ي ض ا موضوع ا ل أ م ة ولكن كنت أ ت و ق ع أ ن ن ي س أ خ ا ط ب أ ب ن ا ء ا ل ط ل ب ة ط ل ب ة المدارس جيلنا الصاعد رجال الغد رجال المستقبل هم الذين يدورون د ف ه هذه البلاد و د ف ه هذا الوطن الحبيب لكن الحمد لله ما شاء الله كان وما لم, لم يكن فجزاكم الله جميعا عنا وعن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء الشباب كما قال ابنا ل م ق د م للبرنامج جزاه الله عنا و ا ل إ س ل ا م خير الجزاء هم النواه ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تعتمد عليها الامم أ م م ل ت ت ت ي ع د عليها ل ا أ م ل أ ن الشباب ط ا ق ة ل أ ن الشباب ق و ة ل أ ن الشباب ح ر ك ة ل أ ن الشباب عظمه ل أ ن الشباب هم الذين يتطلعون للمستقبل للبناء العالي للبناء الشامخ هم الشباب أ م ا من وصلوا الى طور سنه فيكفيهم ان يقوم ب ب ا ج ب قليل أ م ا الشباب فهم في كل شيء هم ا ل ط ل ي ع ة و أ ك د الله لنا في هذا ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن الشباب هم الذين كانوا يقودون المعارف وخصوصا لا يصطفي الله سبحانه وتعالى رسولا للناس إ ل ا من الشباب النضج عندما يبلغ سن, الكمال سن الرجوله نشا ن ش أ سليمه قام نشأ ت ر ب ت ر ب ي ة ط ي ب ة وصل إ ل ى طور طيب لذا يضع الله سبحانه وتعالى رسالته في عنفوان الشباب و ق و ة الشباب ع ظ م ة الشباب ل أ ن الشباب عظمته وكماله و إ د ر ا ك الحقيقي للنافع والضار هو عندما يبلغ سن ا ل أ ر ب ع ي ن ولكن عندما يتدرج من صغره من نعومه أ ط ف ا ل ه في أ ح ض ا ن ا ل إ س ل ا م في توجيهات ا ل إ س ل ا م لابد أ ن يصل إ ل ى د ر ج ة درجه من د ر ج ة إ ل ى أ ن يصل إ ل ى الطور المنشود ل ل ا م أو للأمة التي يعيش فيها ولهذا نجد ا ل آ ن الحكومات كلها انتهت وعملت نظام وزارات الشباب لتعتني بالشباب لتربي الشباب لتخرج بالشباب ولو أ ن ي أ أ س ف جدا جدا أ ن هذا النظام الذي تقوم به الدول أ ع ظ م ه مقتبس من المنهج ا ل أ و ر و ب ي ل أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فقدت شخصيتها و أ ص ب ح ت تنقاد إ ل ى آ ر ا ء ونظريات ب ع ي د ة كل البعد عن دينها عن عقيدتها عن إ س ل ا م ه ا عن ق ر آ ن ه ا المقدس عن نشاه وقيام د ع و ة رسولها الكريم محمد صلوات الله و س ل م عليه فالله قص لنا في ا ل ق ر آ ن ل أ ن الشباب لما يكون عنده ق و ة الشباب يستطيع أ ن يعمل إبراهيم عاش في ق وصنام م يعبدون ا ل أ ن ب يعبدون الله إبراهيم ل وعلى ي ه ن ي والتسليم ي ن ا الصلوات عاش أتم قوم وسط ع ب ا ل أ ص ن ا م والصنم يا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام ما تعتقد و ان أ ا ل إ ن س ا ن العاقل هذا الإنسان مهما كان نوع من ث ق ا ف ة لا يمكن أ ب د ا أ ن يعتقد في حجر أ و يعتقد مثلا في ش ج ر ة بدون سبب أ ن ه ا تنفع وتضر لابد أ ن تكون هناك أ س ب ا ب دعت إ ل ى تعظيم ا ل ش ج ر ة أ و إ ل ى تعظيم الحجر أ و إ ل ى مثلا تقديس ش خ ص ي ة م ع ي ن ة فقوم إ ب ر ا ه ي م امتازوا في النحاته يعني كانوا ينحتون يعني نحاته ج م ي ل ة جدا في صنع التماثيل التمثال يعني معناها إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يعملوا ص و ر ة ل إ ن س ا ن من حجر أ و من حديد أ و من أ ي م ا د ة من طين يستطيعوا ي أ ت و ا ب ه ب ص و ر ة المقصوده بالذات يعملوا له تمثال نفس ش خ ص ي ة الشخص المقصود ف ا م ت ا د و ا بهذه ا ل ن ا ح ي ة ولكن عباداتهم كانت م ت ر ف ر ق ة فمنهم من كان يرى أ ن الوصول إ ل ى الله في غ ا ي ة من ا ل ص ع و ب ة و أ ق ر ب المخلوقات إ ل ى الله هم ا ل م ل ا ئ ك ة ولذلك كانوا يتخيلون أ ن ص و ر ة الملك يعني وجهك ا ل إ ن س ا ن جسمك ا ل إ ن س ا ن لكن يكون عنده جنحين عند ن ج ويقوم يعمل ص و ر ة بتاعة وجه من إ ن س ا ن وعليه جنحين باعتبار أ ن ه ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ذ ا ن ش أ في قومهم أ و ذكروا أ ن زيد من الناس برز في العبادات كان منقطع للعبادات كان يعمل أ ع م ل الخير كان يعمل كذا كانوا يعملون له تمثال التمثال هذا قصدوه فيما بعد أ ن بما له مكان عند الله يقربهم إ ل ى الله سبحانه وتعالى فنبي الله إ ب ر ا ه ي م عليه وعلى نبينا أ ت م الصلوات والتسليم يقص الله لنا شيء من قصصه في ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء فهذا النبي الكريم قال لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاقبون ق و ن اسأل تماثيل تمثال صورة ا إنسان ع ه فيها أنها تقربهم إلى الله هؤلاء ا زلفا الله سبحانه وتعالى فإبراهيم يقصد يسألهم أنتم عند التماثيل التي هم شفعهم إلى هذه قالوا وجدنا اباءنا عَبِجِينَ اباءنا أ و اجدادنا اصطنون على هذا النظام فيوجه لهم سؤال هل يسمعونكم استدعون أ و ينفعونكم أ او يضرون بُوَجْهْمْ لخطاب يَسْمَعُونَكُ جماعة هَلْ سُؤالات العقل يا أسئلة وعلى هذا النظام ونحن سنمشي على هذا المنهج ف ن ه ا ي ة القول الذي أ ر ي د أ ن أ ر ك ز عليه أ ن إ ب ر ا ه ي م أ ق س م لهم قال له ا لاكيدن ل ل ل ه أ أ اصنامكم بعد ان تولمت حلف لهم بالله أي صلى الله عليه وسلم بالله حلف قال و م ق هذه الحشيات التي تعتقدونها والله حاكسرها ما أخليها فانتهت أبدا فأنتهز فرصة ك ا ن عندهم يوم يسمون يوم ا ل ز ي ن ة يوم العيد أ و يوم الفرح كان النظام على أ ن ه يجيبوا الطعام ويعملوا ب ع د ر و ح ا هناك ي سبق ويخلوا الطعام مختوط عند ا ل أ ص ن ا م المصورين هذه ويروحوا يعملوا سبق لما يجوا راجعين م ع ن ا السبق يفرحوا ج و يعني ي ي أ ك ل و ا ويقولوا خلاص ا ل ب ر ك ة تمت في ا ل أ ك ل والخير جاء وكانوا يعملوا هذا العمل فنبي الله إ ب ر ا ه ي م انتهز ا ل ف ر ص ة لما هم راحوا فجعلهم ج ز ا ل ا الا كبيرا لهم دخل عليهم كسر هذه الصور خل واحد على ا ل ح ج ة عشان يكون في ح ج ة عشان يكون في منطق ولما من ج ر ا ج ع ي ن وجدوا ا ل ح ك ا ي ة كلها م ك س ر ة قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا من ي ا ل ل ي فعل هذا فجماعه قالوا سمعنا ف ت ن يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م ف ت ن شباب ق و ة فتن الذي أ ق ص د ان الشباب هو ل ه ن ا ع م ل ي ة دور الشباب سمعنا ف ت ن يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م يعني معناه ا تحدى أ ب و ه ق و م ه على هذا العمل الباطل لا يمكن أ ب د ا أ ن يستقر فقالوا سمعنا فتن يذكرهم قال قالوا ف أ ت و ا به على عين الناس جيبوا امام الناس جيبوا هنا ج ب و ا عشان نشوف إ ي ش عمل إ ب ر ا ه ي م كيف يسال قال أ ن ت فعلت هذا ب ا ل ي ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعلوا كبيرهم هذا ا س أ ل و ه من كانوا ينطقون قال أ ن ا ما س ا س أ ل الكبير دا الحي الحس ما مكسر دا أ أ س ل و ا أ س أ ل و ا عشان يوريكم الكسرهم ه لكن الكسرهم هو ز ع ل ا ل و ا لهم كسروا و ب ع د ي ن ر ج و ا ع لهم ى أ ن ف س ق ا ل و ا نحن غ ل ط ا ن ن ي يا ج م ان ع ة نعبد ن حكايه ما صحيحه ولكنهم ك س و ا على رؤوسهم قالوا لا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا ايه انت, ما ها انت عارف جماعه ا م ا يتكلموا عشان كذا فقال لهم افل لكم ولما تعبدون من دون الله وهكذا يقص الله علينا هذا القصص اردت من هنا ان اعطي إ خ و ت ي الكرام ان هذا العمل عمل الشباب, الشباب ه م عصب ا ل أ م ة الشباب وهم ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة التي لا تخاف التي تعمل إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تعمل لكن الشاب مثلي يبغي يعمل أ ل ف أ ل ف حساب يقول ا ل أ و ل ا د كذا ا ل م ش ك ل ة أ م ا الشباب إ ذ ا ع ر ف ا ل ح ق ي ق ة لا يمكن أ ب د ا ي ت ل ق ل هنا شاهدنا ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل إ ل ه قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا فيا إ خ و ا ن ي الكرام ويا أ ب ن ا ئ ي ويا رجال المستقبل م ش ك ل ة المسلمين ا ل آ ن هي عدم م ع ر ف ة الشباب والشيب ل ك ل م ة إ ل ه في ل غ ة العرب فكان الواجب على أ ب ن ا ن ا خصوصا الرجال اللي هم أ ف ض ل أ م ة أفضل أمة افضل ل ن ا س و أ ناس يقدمون عمل ل ل إ ن س ا ن ي ة ر ط ي ن ا أ م لم نرضى والله ما أ ق و ل ه ا نفاقا هم المعلمين المدرسين ب د ر س ا ل أ ب ن ا ء هؤلاء هم يجب أ ن يحترموا ويجب أ ن تكون لهم مكانتهم ا ل أ د ب ي ة ل أ ن ه ب يعمل كل ما يعمل عشان يربي ابني وابنك عشان يعلم ابني وابنك فهؤلاء كان يجب عليهم أ و ل ا وقبل كل شيء أ ن يكونوا أ ع ل م الناس ب ك ل م ة اله حتى يربوا الشباب ا ل ج ي ل ا ل ن ا ش ي على ا ل أ ل و ه ي ة ا ل ص ح ي ح ة لله رب العالمين إ ل ه ا ل آ ن كل المسلمين يقول اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله لكن ما معنى إ ل ه ما معنى إ ل ه هي ا ل م ش ك ل ة م ش ك ل ة الناس ا ل آ ن فهمهم لكلمه ة إ ل ألف ل اله م هاء إ دي هي ا ل م ش ك ل ة ا ل أ س ا س ي ة فالعرب في جاهليتهم مثلا لما ب د أ الرسول صلى الله عليه وسلم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في م ك ة ن ش أ في م ك ة أ ر ب ع ي ن س ن ة الرسول كان موضع الاحترام موضع التقدير أ ه ل م ك ة كلهم يقول محمد ا ل أ م ي ن محمد الصادق بعد أ ر ب ع ي ن سنه لمن قال للناس قولوا اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان م ه م د ا ل و ا رسول الله بدت العداوه و ا ل إلى م ح ب د ق ا ل إله واحد أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه الها واحد ا أقرأ ق ر آ ن ت ج د و في صورة ل أجعل الآلهة إلهاً ح واحد إ ن هذا لشيء عجاب وانطلق ا ل م ل أ منه امشوا واصبروا امشوا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا ف ي الملة ا ل آ خ ر إن ه ذ ا إلا ل ا خ ت ا ق اختلق وهكذا بدأت المرحلة وصار بعد ما كان محمد الأمين محمد الصادق بدأت يقول محمد من محمد محمد مجنون أصبح بعد رأسه كذاب ساحر شاعر كاهن كل ذلك ل ي ه ل أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم قال لا إ ل ه إ ل ا الله إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لمن ا ا كسر هذه ا ل أ ص ن ا م وخر من ب ع د ه ذ ه الهتنا ا ل ن ه ا ي ة كانت إ ي ه قالوا حرقوه وانصروا الهتكم يعني ما هو ممكن إ ب ر ا ه ي م ت خ ل و ه إ ل ا ن ح ر ق ه نحرقوا ل أ ن ه كسر ا ل ل ه ة فولعوا نار وجمعوا الحسب وشالوا إ ب ر ا ه ي م ورموه في النار بنظام ا ل اسم المنجانير معناها خشب عليه يعني حبال ط و ي ل ة و ق ت ف و ه و ق ت م و ه ب ت ا ع ا ب زيد وطحايا ومره واحد رموه ي ر م عشان يقع في النار وقع في النار لكن ربنا سبحانه وتعالى العليم بكل شيء الذي أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون أ م ر النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م فكانت النار لا حرجه إ ب ر ا ه ي م ولا ح ا ج ل ي ه ل أ ن إ ب ر ا ه ي م مع الله والله تولاه و أ ن ق ذ ه من هذه ا ل م ش ك ل ة فشهدنا ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام أ ن ا ل ت أ ل ي ه هو المرض الخطر ا ل أ س ا س ي الشديد فهؤلاء الناس يعني لما إ ب ر ا ه ي م كسر هذه ا ل آ ل ه ة بتاعتهم أ و ا ل أ ص ن ا م الذي صنعها ب إ س م الملائكه و ب إ س م الصالحين ما قالوا يا إ ب ر ا ه ي م انت فعلت هذا شبقتك خلوا ل ج م ا ع ة ذلك ا ل س ر و ك ما خلوه ل ل آ ل ه ة معناه هم اللي ارادوا ل ل ي أ أ ن ينتقم من إ ب ر ا ه ي م العقل لو سليم دل على أ ن ه م أ ق و ى من آ ل ه ت ه م اللي بيعبدوا هديه هم أ ق و ى منها لو كانوا ما أ ق و ى من لما خ ل و ه ل إ ب ر ا ه ي م قالوا يا, انت كسرت خلط يا الهتنا الرجل ده كسركم يلا كسروك ما كلش فقضيه ق ض ي ة عقل ا ل ق ر آ ن جان يخاطبن العقل فسمعنا فتى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م الشباب أ س ا س ا ل ق و ة ولهذا ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة الرسل كان الناس ا ل س ت ج ا ب و ل د ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بهذه ا ل د ع و ة فتيان م ك ة شباب م ك ة من صغرهم كانوا آ ي ة من آ ي ا ت الله صمدوا للعذاب صمدوا للضرب صمدوا للسجن صمدوا للتحرير مثلا بلال كان شاب كان ولا الصبي شاب أبداً ما تأثر من ما تأثر أهلهم الضرب الصحابة ما ما الحرق مثلاً كثير من من من كثير ن س ج وكان ه ودخلوهم الله عنه م معصب عمير من م السجن في رضي شباب شباب بن ة دخل ل ل إ س ا ا م أمه ك ت مدللا ر سرية مرة ة م وكان ك ن مدلل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما ش ا ف ن ا ل م ر ا ت في ا ل م د ي ن ة يوم بعدما هاجر رسول ا ل م د ي ن ة ودخل عليه معصب بن عمير بكى الرسول صلى الله عليه وسلم بكى ل أ ن ه قال والله الرسول يقول والله يقول ما ر أ ي ت في م ك ة شاب يعني مثلا في ج ا ه ل ي ت ي كان أ ن ع م منه يدا ولباسا أ ن منه ع م و أ ز ك ى منه ر ا ئ ح ة من الدلال ايده كانت زي ا ل ق ط ي ف ة ل ب س ه كان إ ي ه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ه ج ر ة ولبس ا له عبايه مرجعه من ر ع مرقعة حيث تحيثت هنا من هنا مش ر ق ع ر ق ع عشان يعني مثلا ل ع ب ا د ة ما في ح ا ج ة ما ف يعمل حاجة ي إ ل ا يرجعها مش ر د ع عشان تكون ع ل ا م ة الذكر او ع ل ا م ة ع ب ا د ة لا ر د ع عشان ما في ح ا ج ة يعمله فالرسول صلى الله عليه وسلم ذ ه ر ت عيناه لما شاف هذا المنظر تخلى عن كل المال تخلى عن ا ل س ي ا د ة تخلى عن اللبس الناعم عن البيت عن الفراش عن الحرير عن الاكل ابتغاء مرضاه الله ذ ه ر ت له عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا بارك الله فيكم الناس في م ك ة الشباب هم كانوا عصب هذه ا ل أ م ة وهم الذين قدموا ا ل د ع و ة وكانوا يناضلوا أ ي ض ا لهم موقف جميل يعني لمن ا هاجر رسول صلى الله عليه وسلم وجاء الى ا ل م د ي ن ة وجاءت وقعت و ا ق ع ة بدر و ا ق ع ة بدر لمن جاءت الناس اللي كانوا خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدد قليل ت ل ت م ئ ة و ش و ي ة معظم المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر تخلفوا عن ا ل رسول صلى الله عليه وسلم لمن جاءت و ا ق ع ة أ ح د الشباب كله تحمس الشباب كله تحمس وجوره صف الرسول الناس الكبار قالوا يا رسول الله نحن ا زمان في ا ل م د ي ن ة ما بنحارب الناس بره في الشارع هنا نخش جوه ننتظرهم في ا ل أ ز ق ة في الشوارع نحن من هنا ونسواننا كمان بالحجر من هم ما ينتصر على الجمادن ع احسن نحاربهم داخل ا ل م د ي ن ة كل الكبار كبار ا ل ص ح ا ب ة اشاروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب رفض قالوا لا يا رسول الله لا يمكن أ ب د ا ً نقاتلهم داخل البيوت لابد أ ن نبردلهم في الميدان فلما ص ف الرسول الشباب الواحد منهم صغير لكن كان بيجيب على أ م ش ا ط ه ع ل ى قدميه يجيب كده على فروق عشان يظهر نفسه أ ن ه ش خ ص ي ة ك ب ي ر ة ش خ ص ي ة ع ا ل ي ة ما يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد وعد يشوف الرسول أخذ واحد من الشباب يقول لها رسول تشوف دا ظلمتني أرمي خلي ليه الشباب عشان فلان فلان لها الله أنا أنا كان صارعت الصارع قدامك أخذ أنت أخذت من هم ا ل أ م هم ل ل ا ق و ة هم ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة في كل شيء فهم الذين غيروا ر أ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال داخل ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ و ه الى خارج ا ل م د ي ن ة هذا دليل على أ ن ا ل أ م ة بدون شباب ما تصلح لكن على شرط أ ن يربى الشباب ا ل ت ر ب ي ة الصحيحه ف إ ب ر ا ه ي م عليه وعلى نبينا أ ت م الصلوات والتسليم ل أ ن ه كان شاب طلع عن منطق قوم أ ه ل ه لأنه رأهم يصور لهم ز ل صالح يقولون هذا ش ن ز ر صالح اجل آ ي ا ت الحقنه وتهزعن تدين الولد جاب ا ل ب ه ي م ة ضبوها قدامه ر أ ى أ ن هذا ذل لم ا ف ي ش ل أ ن ه ده لا يسمع لا ي ج م ي ب ي ق و ل ه م هل يسمعونكم استدعون أ و ينفعونكم ويضرون قالوا لا وجدنا أ ب ا ن ا كذلك يفعل إ ذ ن ده دليل باطل ابراهيم كسر الحاجات دي ل أ ن ه عند ه ق و ة أ م ا غير ما يستطيع غير ما يستطيع لكن لمن كان شابا قويا ق و ي في إرادته ش ج ا ع في جسمه كسر هذا رقم أ ه ل ه وعارف حيترتب على حكايه شنو ع ا ر ف حيترتب على شنو لكنه عمل العمل ل أ ن ه يشعر ب أ ن ه ق و ة كذلك نبي الله سبحانه وتعالى ر ب ن اختار سبحانه وتعالى ا موسى ل ل ر س ا ل ة موسى أ ي ض ا كان قوي موسى تربى في بيت ه ر ع و ن و ن ش أ في بيت ه ر ع و ن وبعدين كان متحيز لبني إ س ر ا ئ ي ل كان يرى على أ ن ه بني إ س ر ا ئ ي ل أ ذ ل و ا وسوء سيئ إ ل ي ه م كان يقتل أ و ل ا د ه م يعني كل م ر ة إ س ر ا ئ ي ل ي ة تلج وكان أ م ر ب ا ل ت ق ت ل الولد يعني ما تقبل منهم إ ل ا البنات م ا يقبل إ ل ا النساء معناهم امه لما يكون شبابها ذ و ب ق ت فيها ض ل نساء ذهبت قيبتها فنبي الله موسى كان م ت أ ل م لهذا المنظر وكان يرى على أ ن ه ذ اكبر أ ع د و ا ن فخرج م ر ة في السوق الناس س ع ت مدينه ر ا ح يقينوا وخرج في السوق لقنفلين واذا فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من ع د و ي لقى اثنين راجل ع د م ي ن شكل مشاكلين مش واحد من بني اسرائيل واحد من اهل مصر قرطي مشاكلين مش فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الاسرائيلي لما شاف موسى قال يا موسى يا موسى الراجل خلقني الحقني الحقني انا موسجه فوقزه موسى ادى بنيه بنيه طوال الرؤى مجي لأنه قوة ش يعني جاء دليل على أ ن ه شباب بني واحده قضى على عليه قضى عليه ل أ ن ه ق و ة بعد هذا لما شاف ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا م ش إ ل ى جماعه قال لي ان الملا يقتلوك تمرون ل ي ف خ ر ج إ ن ي لك من الناصحين خرج م ش إ ل ى ج ه ة م د ي ن اللي هي ا ل آ ن ما نسميها في زماننا هذا ب م ن ط ق ة ا ل أ ر د ن وما ا ل أ ر د ن مشى إ ل تلك الى تلك الجهات أ ي ض ا أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ق و ة الشباب ق و ة وبعدين لما يكون ك م الشباب عنده نوع من ا ل م ر ؤ ء يكون ع ظ م ة فوجد الناس ي س ق و ا نجد الناس يسكو و ا قعدات ا ن م س ي يرجع ن البنات بهايم ر اصقو ا البهائم ايه انتو ماذا ن تشربون الظلمه د ا ن ت و ن س و ا ن ما يحترموكم الناس يسقوا ا ن ت و ما تسقوا لما ي ه تسقوا ق ا ل ن ا ا حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير احنا ما نقدر نشرب الا لما الناس يمشوا وتفضل باقي المياه حتى نسقى بهايمنا ابونا راجل عجوز ما يقدر ينشئ احنا ما نقدر ننشئ علشان ك د ه ننتظر س ق ى لهم هذه مروءه شقا لهم يعني الشباب ب يعمل إ ذ ا ر أ شي ى شيء مظلمه ر أ ى شيء ضعيف ي خ ج م بسقى لهما امتك امتك شقى هذا عظمه الشباب هذا عظمه الشباب ل أ ن الشباب ط ا ق ة م ت ح ر ك ة تعمل وبعد ذلك ض ر ع إ ل ى الله سبحانه وتعالى قال رب ي إ ن ي لما أ ن ع م ت ع ل ي من خير ف ق ي ر بعد قليل أ ي ض ا ورانا ل إ س ل ا م ا ل م ر أ ة لمن تكون م ر ب ي ة ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة م ر ب ي ة ت ر ب ي ة ا ل أ د ب فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء ا س ت ح فالمراه الشريفة المرأة الكريمه ت أَبِيَ ي هي التي يكون عندها يصدها بنوع الحياة. يصدها الحياء فلا تتبرج امام الناس ولا تظهر نفسها أ م ا م الناس إ ن م ا تمشي ل ل ض ر و ر ة لكن ل للضرورة ل ض ر ر و ة تقني على استحياء إ ذ ا مشت في الشارع ي س ه ر الناس على أ ن ا ل م ر أ ة دي م ر ة كريمه ة مش م ع ن ا ك لا مرة شعر توب وقع ك ش ذهب مرة واحد لا لا لا جاءت تمشي على استحياء مستحيا ف ه ا نظام ا ل إ س ل ا م يرينا و أ ن المراه أ ة ل ا ل ص ا ل ح ة ويضرب ل ن ا أ ي ض ا م ث ل آ خ ر مثلا بشاب آ خ ر اللي هو نبي الله يوسف فلما بلغ أ ش د ه واتيناه س عند... و نبي الله يوسف في مصر خدام في بيت الملك ولكن حصل ا ل ق ص ة أ ي ض ا قصة يعني من أ خ ط ر القصص الذي يلاقي الشباب فالشباب إ ذ ا كان عنده يعني ا ل ع ق ي د ة السليمه ة و ع ن د ي ك وعنده ن ق و ة ربط النفس ووقوفه عند الحد ما عينانه ما ب فنبي ل ي ف الله يوسف ضرب الله به أ ع ل ى ا ل أ م ث ل ة ف م ر ت الملك ا ت ه ي أ ت نفسها وجهدت نفسها له وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت ز ي ت لك قال معذ الله معذ الله إ ن ه ربي إ ن ه ربي مش المقصود امن ربي هو الله يعني هذا الرجل الملك عمل فيه معروف إ ن ه لربي أ ح س ن م س و ا ي يعني أ ك ر م ن ي وعملني معامله الابن كيف أ ق و ل في عرضه, كيف أقول في عرضه ك ل م ة ربي هنا مش المقصود هو لكن الله لكن مع ذالله معناها قال لها أ ب د ا حاشا لله أ ن ا ما أ ع م ل هذا العمل إ ن ه ربي يقصد يقصد به أ ن هذا الملك هو الذي رباني أ ح س ن تربيتي فكيف أ ك و ن ه وهذا معناها إ ذ ا كان الشباب نضج الشباب قوي يحتمل عشان يصد طغيان ا ل م ر ا ة ا ل م ر أ ة الفاجره ة يصد ي ط غ ا ن ا يصد طغيانها فمن هنا بارك الله فيكم السليمة هنا الله بارك الشباب التربية تربية عليهما ل ا ع ت م ا د على كل شيء من بعد الله سبحانه وتعالى الشباب يتحمل إ ذ ا كان جي ر الشباب يتحمل إ ذ ا كان ج ل ض ر ب الشباب يتحمل كل شيء لكن على شرط أ ن يربوا ل ت ر ب ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ر ح م ا ن ي ة التي أ ن ز ل ه ا في كتابه وجعلها أ س و ه للناس جميعا في ش خ ص ي ة محمد صلى الله عليه وسلم ف ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة شبابها وشيبها رجالها و ن س ا ء قائدهم ا ل أ ع ل ى ا ل أ ع ظ م هو محمد صلى الله عليه وسلم هو المربي هو القائد هو الناصح هو الذي قال الله عنه وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فمن هنا بارك الله فيكم ا ل ق ر آ ن يقص لنا هناك أ ه ل الكهف ذكرهم الله في ا ل ق ر آ ن ه ا أهل الكهف شباب ولكن يجب ان يكون ل هناك اشخاص يدفعون الى البيت الذي يجب ان يكون هناك اشخاص يدفعون الى ش البيت الذي يجب ان يكون هناك م اشخاص يدفعون الى البيت ه عملوا نظام حسن مجتمع كل الامشار و م س أ ل ه ليه ان ابو ل م خ ل و ق ليه ان ضع المخلوق ليه أ ن اقع المخلوق د ا ي ر عندي شنو لما ي ه أ ر ج ع إ ل ى الله لما ي ه فكروا هذا ا ل ت ف ك ي ر إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم ربنا يقول إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه إ ل ه ن ا خلاص احنا ما عندنا ع ل ا ق ة إ ل ا مع الخلق السماوات و ا ل أ ر ض يستحيل بعد اليوم ت ا ن ي ندعو مخلوق آ خ ر إ ل ا الذي خلق السماوات لن ندعو من دونه هؤلاء يقومون اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين هؤلاء يقومون ذلك اتخذوا جماعه يقول يا فلان ت ل ح ق ن ا يا فلان تدين الولد يا فلان、كده. ما يجيبوا ح ا ج ة بينه يدلونا على أ ن ه م ن قدرسهم عملوا كدا إ ذ ا ما جابوا ح ا ج ة و ر و ن ا خلقوا ش د ر ه خلقوا نجد خ ل ق و م ر خلق ما ممكن أ ب د ا ق ا ل والاله ه ؤ ء قومنا اتخذوا عندونه آ في ل غ ة العرب هو الشخص الذي يعتقد الناس فيه عنده سر ل ط ة خفية عنده س خفي ح ا ج ة سر خفي, خفي رضا على فلان نفعه غ ض ب على فلان حطمه اذا أ ي إ ن س ا ن اعتقد فيه شيء آ خ ر غير الله عنده سر خفي بسره د يستطيع إ ذ ا رضا على فلان خدره و إ ذ ا غضب على فلان ن ش م ه دا اسمه في ل غ ة العرب إ ل ه و المترجم لهذه ا ل ع ق ي د ة هو اللسان يدعو يقول طوال تلقى اللسان متعلق به حلف ي ح ل ف ب ه قام يقول يا فلان قعد يقول يا فلان هذا اسمه إ ل ه و لذلك ا ل إ ل ه يختلف عند الناس واحد يكون إ ل ه ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة واحد يكون إ ل ه مثلا يعني نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين واحد يكون ا ل ه مثلا يعتقد شو صلاه ويدعوه واحد يكون الهه و ا ه ففي ا ل ق ر آ ن ربنا يقول أ َ ف َ م َ ن ِ اتخذ َََّ إ ِ ل َ ه َ ه ُ هواه ََُ يعني ما ع ن ه ما عنده شيء بس نفسه دي عاوزه يعمل وهكذا بارك الله فيكم التاليه هو الاساس في هذا الدين ولهذا اصبح ا ل آ ن ترى سواد ك ث ي ر م ن المسلمين مع ا ل أ س ف الشديد ي ت ج ه إ ل ى غير الله ي د و ه ي ق قلت و ل فلان يا أدي يا أخينا إذا ه و ل قل الله ي يا أ ن ت أصبحت بين قوسين مجرم ه ذ ه م ش كل ة الامم أ س س فأولا الشبع تحرير ن أن المجرمين ي الله أساس ل هو أساس ل أساس, الدين. أساس كل الأديان يقول بعثنا في كل يقول ربا بَعَثْنَا الله الطاغون. الله الطاغون يؤكد لنا أ ن ما في رسول أ ر س ل ه الله إ ل ا قال لقومه ما لكم من إ ل ه غيره كل الرسل جميع الرسل أ ه ل الخير أ ه ل ا ل إ ص ل ا ح كانوا ي ب د أ و ا بهذا ا ل م ب د أ فنحن مشكلتنا ا ل آ ن شباب وشيب هي أ ن نقول لا إ ل ه إ ل ا الله بنحب الله و بنقول ا ل ق ر آ ن كلام الله و بنقول محمد صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الخلق لكن في واقعنا أ ب د ا لازلنا في القلوب متعلقه بغير الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أ ن يعتني أ خ و ا ن ن ا المعلمين جزاهم الله عنا و ع ل ى ا ل إ س ل ا م خير الجزاء في م ر ا ق ب ة هذه ا ل ك ل م ة إ ل ى في كتب التفسير في كتب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اللغة العربية معاجم اللغة العربية حتى ينشئ هذا الجيل على ت أ ل ي ه الله وحده ما فيه إلى آخر عشان ما الشفي عشان يكون يكون ينشأ نشأة نشأة إلى ضعف آخر ذل ن ش أ ه هوان عشان يكون عزيز ب يعرف أ ن لا سلطان عليه إ ل ا سلطان الله وحده القائل قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا بعدين يخاطب ويبين بد لابد اعتقد النفع يخضع يخضع عملوا في أي شيء القرآن الناس لأن القرآن نزل للناس ويبين للناس فإذا كان إنسان الناس هذا له له هذه وهذه فإذا ولذلك والضرق ما الصور التماثيل لمن أول يعني زي ماذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الجزء السادس عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير س و ر ة نوح عند قوله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوس ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيره هذه أ س م ا ء آ ل ه ه لكن عبد الله بن عباس قال إ ي ه وهو ت ر ج م ا ن ا ل ق ر آ ن وهو الرجل الذي زعى له النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عبد الله بن عباس عن سائر ا ل ص ح ا ب ة ب د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وضع يده ا ل ش ر ي ف ة على صدر عبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل فكان أ ف ق ه أ ه ل زمانه و أ ع ل م أ ه ل زمانه بالدين ا ل إ س ل ا م ي وبالتفسير فهذا الحبر رضي الله عنه الحبر أبيه رضي وعن أبي يقول عن ود وسواع ويغوص ويعوق وهي آ ل ه ه قال هذه أ س م ا ء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما هلكوا أ و ح ى إ ل ي ه م الشيطان الشيطان وسوس لهم يا ج م ا ع ة د ا ود وسواع ويغوص ويعوق تجعلون كالناس ا ل آ خ ر ي ن ما تميزون ش و ي ة ما هذه ح ا ج ة تميز نفس ا ل م ك ا ن عباد مكان ز ه ا د مكان فقاموا بنو ا على قبر كل واحد بنايه ثم جابوا بالناس النحاتين س وقاموا له تمثال صوره عبد الله بن عباس يقول بس جعلت للذكرى ولم تعبد جعلوها ت للذكرى ل ل م تعبد ع ج و للذكرى ولم تعبد فلما انقرض هذا الجيل, انقرض هذا الجيل الشيطان ن ق ر ض هذا ا ج ي ل ل ا دب إ ل ي ه م وقال لهم هؤلاء هم شفعاؤكم عند الله انتو تصل تقدر إ ل ى الله ا ن ت كيف تصل إ ل ى الله مش ممكن لا بد يكون فواسطه بينك وبين الله ف ب د أ ت الناس تتجه يا ود ا ل ح ق ن ة يا سواع أ غ س ن ا ب د أ ت ا ل م ش ع ل ة ك ذ ا فلما الناس تركوا الله وانصرفوا كلهم على ود وسواع ويغوص من الله عليهم ف أ ر س ل عليهم عبده ورسوله نوح ولبس فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما وبعد ذلك الله يقول وما آ م ن معه الا قليل أ ل ف س ن ة يعني تسعمائه وخمسين س ن ة ربنا يقول وما آ م ن معه الا قليل والقليل معناها ج م ا ع ة في مركب مركب يعني تقدرهم اي ه ف ك ر ة مركبه مركب مركب حمل فيها من كل زوجين اثنين من البقر اثنين من الغنم اثنين من الضان اثنين من ا ل كل مخلوق اثنين اثنين وبعدين شويه بني ادم المركب شالت تشيل ش و ن هذا تفسير ا ل ق ر آ ن بعد أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما تبارك الله فيكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام موضع ا ل شباب موضع حساس جدا جدا فنحن نريد ان شاء الله هذا الشباب الهو أ م ل ن ا من بعد الله سبحانه وتعالى أ ن يربوا ا ل ت ر ب ي ة التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب م ك ة وشباب أ ه ل ا ل م د ي ن ة الذين تكون منهم ساده أ ه ل ا ل أ ر ض المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين ا ت ب ع و ن ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين ف ا ل م ب د أ هذا هو م ب د أ ا ل أ س ا س م ب د أ ا ل ص ح ة في تكوين الشباب التكوين الصحي من هذا لمن كان ا ل إ ل ه من أ ب ر ز اعتقادات الناس فيه أ ن ه ينفع ويضر ب د أ ت المشكله جاء ا ل ق ر آ ن يخاطب الناس أ ن ط ب ي ع ة البشر يعرف أ ن مالك الشيء يعطي أ م ا فاقد الشيء يعطي يعني مثلا إ ن س ا ن عنده ح ا ج ة إ ذ ا أ ن ت طلبت منه ا ل ح ا ج ة دي حبه يديك ممكن يديك لكن إ ذ ا طلبت منه ح ا ج ة و هو ما يملكه ما عنده ممكن يديك مش ممكن طبعا دي ق ض ي ة عقل العقل يقول كده الناس أ ق ر و ا قالوا فاقد الشيء لا يعطيه مثلا ا ل ا خ و ة الكرام أ ن ا ا ل آ ن جالس أ م ا م ك م لو واحد منكم قال يا أ خ ي ن ا محمد ا ل حسن أ د ي ن ي عمتك يكون عاقل ل أ ن ه شاف عندي عمه اهي عمه في ر ا س ي وقال أ د ي ن ي عمتك طلب معقول حبيت ادي ادي مادي ما مادي واحد قال لي اديني ساعه برضو طلب معقول جدا ل أ ن ه شاف عندي س ا ع ة ده كل ه ليله ل أ ن ه ح ا ج ة مرئيه ن شايفينها لكن بالله عليكم ح س ن لو واحد ج ا ء قال يا ابو حنحسن أ ر ج و ك من فضلك انا حسنا د ا ي ل ي اثنين كيلو سكر الطلب دي يكون طلب إ ن س ا ن عاقل هنا في سكر هنا في دكان في ميزان لو وقف أ ض ر لو و مني د ا ل و ق ت ل غ ا ي ة الصباح يا أ خ ي أ ن ا م س ت ع ج ل بفضلك أ د ي ن ي سكر حادي سكر ما أ د ي ليل أ ن طلب مني ح ا ج ة أ ن ا م ا ع ن ففاقد الشيء لا يعطيه هذا ق ض ي ة م س ل م ة لهذا بارك الله فيكم ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا يصور للناس نفس هذه ا ل أ ش ي ا ء يقول تقدست اسماؤه في ص و ر ة فاطر ي و ل ج الليل في النهار و ي و ل ج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل ٌ يجري لاجل مسمى لَا ل ك م الله ربكم له الملك الله ب يوري أ ن ه أ ن ا عندي الليل والنهار طبعا ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ش ر ا ل س ا ع ة ا و ا ح د كنتو شايفين البلد كان كيف حاسه شوفوا المنظر ذا صنع الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر شو شكله كيف حتى عاد كالعرجون القديم شوفوا شكل و و ا ش أ ش ك ا ل و أ ل و ا ن تلوين بتاع ربنا هنا والشمس ب ش و ف ه ا بكره ص ب ا ح إ ن شاء الله إ ذ ا ربنا أ ح ي ا ن ا شوفو الشمس وطبعا شوفتوها دا نظام الله قال أ ن ا عندي ملك أ ن ا أ م ل ك الليل و أ م ل ك النهار و أ م ل ك الشمس والقمر ي و ل ج الليل في النهار و ي و ل ج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ولذين ا ت د ع و ن من د و ن ه ما يملكون من ق ط م ي ر إ ن ت د ع و ه م ليس ا م ع و د ع ا ء ك م ولو س م ع و ا مستجابو ا ا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة ي ك ف ر و ن بشرككم و ل ا ينابيوك مثلو حبيب ر من أول هذا نبا العليم الخبير الله ي و ن ي ك يا عبدي ما في مخلوق ثاني يعطيك الحقيقه اخطر من العليم الخبير ولا ينبئك مثل خ ب ي ر هذا ن ب أ العليم الخبير ف ا ل آ ي ة قالت والذين تدعون من دونه اخوانا ا ل أ س ا ت ذ ة جزاهم الله عنا و ا ل إ س ل ا م خير الجزاء درسوا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بيعرفوا المقصود الذين ل م ا تخش ا ل ج م ل ة مقصود بها صنم والعاقل أ س أ ل و ا ا ل أ س ا ت ذ ة اسالوا ل ا س ا ت ذ ه ا ل ج م ل ة ل م ا تجي فيها الذين وتمشي ا ل آ ي ا ت تدل اداه عاقل ولا جمال والذين هاي ا ل أ ش خ ا ص التي تتعلق بهم تقول الحبنا أ ف ز ع ن ا ربنا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ط ب ي ع ة الناس يدعو من دون الله شنو واحدين يدعو ملايك واحدين يدعو انبياء ومرسلين واحدين يدعو عباد الله الصالحين ديهم اللي بيدعوهم الناس تاني ب ح ا ج ة يدعوها الناس ما في هذا الله دونه يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير القطمير ذاته كلام فارغ لكن جاءت من كمان لحقت التراب الله ب يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو شنو القطمير كلام فارغ طبعا الحمد لله كلنا أ ك ل ن ا التمر وشفنا و التمر ونعرف التمر التمره دي لما ت أ ك ل ه انتبه خلي بالك ا ل ح ص ح ص ة ح ص ح ص ة التمر انتبه ع ا ل ل ه كويس فيها ق ش ر ة ق ش ر ة بيضاء خ ف ي ف ة ق ش ر ة بيضاء خ ف ي ف ة في الحصحص ة بتاعت التمر ا ل ق ش ر ة ا ل خ ف ي ف ة ا ل ب ي ض ة دي ي ه ا القطمير ح ا ج ة ما عندها طعم يعلم انت تسيل ا ل ق ش ر ة دي و ت د ق ل ه في خشمك ما عندها طعم لكن التمر طبعا معروف لذيذ حلو ان شاء الله سنصلي ص ل ا ة العشاء بعد ن ه ا ي ة الدرس ان شاء الله لان المجال واسع ومممكن نصلي بعد الدرس ان شاء الله فربنا سبحانه وتعالى يقول ما يملكون من قطمير القطمير هو اللفاف ة البيضاء الكشره البيضاء ا ل خ ف ي ف ة على ن و ا ة التمر طبعا الحمد لله رب العالمين دلوقتي ما نحتاج إ ل ى تفسير للتمر التمر حلو و م ا د ة س ك ر ي ة ح ل و ة م غ ذ ي ة م ع ر و ف ة الحصحص بتاع التمر أ ي ض ا إ ذ ا دفناه في ا ل أ ر ض ممكن أ ن ب ت نخله إ ذ ا شرناه وكسرناه وبيناه ممكن يكون علف ل ل ب ه ا ي م لكن القطمير إ ذ ا وصل المويه داب و إ ذ ا دخلت في خ ش م ك ما عنده طعم لو تجيب م ي ة ق ش ر ة وتدخلهم في فمك ما عنده طعم ولا عنده ف ا ئ د ة ربنا يقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من ت ط م ي ر من, من ب ع ض ي ة للتبعيض معناه يقول لك زولك انت تدعو تقول ل الحقنا الدين ده ما يملك من ا ل ق ط م ي ر دا ولا واحد على عشر ولا واحد على عشرين ولا ن ص ولا ربع ولا واحد على مليون من القطميل ما ك طيب مخلوق ما خ ل و ق م يملك من متبوتة من الجشرة الخفيفة دي. انت تعتقل يديك حاجة تاني هو ما يملك حتى الحتة الجشرة الصغيرة دي ما يملكها ولو ربنا قال ما يملكون القطمير ما انت ثانى ربنا كان حاجة. لكن عشان ربنا يؤكد لينا حتة حاجه حتى الحتة حاجة تتقل صغيرة القشرة الخافرة القشرة الصغيرة هو ولو دي يديك يؤكد قال لك ده أ ن ا ل أ م ر كله بيدي قال ما يملكون من ق ط م ي ر ثم بعد ذلك قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مهما دعوا تدعو ا ل م ل ا ئ ك ة تدعو ا ل أ ن ب ي ا ء لا يسمعوا دعاءكم هذا كلام الله ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني واحد يمكن قال يا عتيد يا رقيب ل أ ن ربنا في ا ل ق ر آ ن قال ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد واحد قال يا رقيب يا عتيد نزلنا المصر ينزل المطر مش م م ك ن ل ي ه م ا ذ ه ما شغلهم يا عتيد يا رغيد أ د و ن الولد أ د و ن ا ل ع ا ف ي ة أ د و ن ا ل ص ح ة ما ي د و ل أ ن ه ما عنده ما يملك سمع ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم بعد ذلك زاد الله البيان بيانا قال ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم يوم ا ل ق ي ا م ة يوم يقوم ا ل ن ا س ل رب العالمين انت و ص ح ب ك تدعوه دا ح ت ك م بناتكم ق ض ي ة ك ب ي ر ة م ش ك ل ة فالله سبحانه وتعالى كما في س و ر ة النحل بين الله ذلك في س وقال ر ة النحل ا ل في ر آ ن بيّن ل ذلك قال ه واذا ر أ ى الذين اشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك ف ا ل ق ر آ ن ده كلام الله فتربيه الشباب من ن ش أ ة ص ح ي ح ة على ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة على تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم على العقل النظيف حتى لا يؤمن بالخرافات و ا ل خ ز ب ل ع ا ت ويكون على ع ق ي د ة نظيفه ه ده الرجل اليؤمل ي أن ي ق دا م للمجتمع ل للأمة خ ي يقدم ر أن الرجل خ ي أن أمته ينفع هذا هو ا ل ر المثالي أ م ا إ ذ ا تلوث عقله بكون ي مستعبد لغير الله ما ممكن أ ب د ا ً يادي وظيفه في المجتمع ولا يفوتني لأن الموضوع من الشباب تحول إلينا جميعاً لا يفوتني لأن الشباب إلينا لا النصارى أبنائنا جميعاً نفسهم من أن أن أذكركم أن النصارى نفسهم اعرف و ا علم اليقين أ ن بلاد ا ل إ س ل ا م لا يمكن أ ب د ا ً يدخلوها أ و يملكوها إ ل ا إ ذ ا دخلوا عن طريق ا ل ع ق ي د ة عن طريق ا ل ع ق ي د ة أ ن ا من الناس الحمدلله زرت المغرب وزرت الجزائر وزرت تونس وزرت ليبيا واتصلت بشخصيات ك ب ي ر ة جدا ً لها مكانتها في العلم وعلمت علم اليقين أ ن النصارى عندما يئسوا من احتلال بلاد المسلمين لجوا إ ل ى نوع ب ت ع ت د ل ي تدليس اصبحوا ل ل ي هو أ الطائرات تكتب على ح ج ا ر ة ح ج ا ر ة ب ي ض ة م ع ي ن ة كيف ي أ خ ذ و ه ا من شواطئ البحار ومن ا ل أ ن ه ا ر نوع من ح ج ا ر ة ويكتب عليها ب م ا د ة م ع ي ن ة عندهم مخصوص ك ي م ا ئ ي ة اسم شخص من ا ل أ ش خ ا ص يقول هذا زمن الولي فلاني والطائرات ترمي هذه ا ل ح ج ا ر ة في الغابات محل المرعى محل المزارع ويجدوها الناس ويقولوا ذا زمن فلان جال والله الحج الحجر, مكتوب فيه الحجر مكتوب فيه ثم بعد زمن النفس الشيخ ن ف س ا ل المكتوب د ا يجي معاه كوكو م ت ع ناسجوا في ا ل م ن ط ق ة ويقولوا الله هو درس وفلان وصلكم ب ذ ا ت وصلكم الحمد لله والله لقينا خبر كذا من السمن ح ج ا ر ة وقعت ا ل ح ج ا ر ة انكتب فيها وتبتدي ا ل ع ق ي د ة تتلصق في الرجل وبعد ش و ي هو يقول لهم أ ن ا نظرت إ ل ى اللوح ة المحفوظ ووجدت على أ ن الملك ا ل آ ن للنصارى ما على المسلمين إ ل ا ا ل ع ب ا د ة خذ الورد وتركوا لا تقاتلوهم وبهذا احتلت فرنسا و إ ي ط ا ل ي ا معظم بلاد المسلمين في شمال إ ف ر ي ق ي ا ف ا س أ ل و ا أ ه ل الخير بهذا النوع لانهم عرفوا أ ن ه م لا يستطيعون ملك بلاد المسلمين إ ل ا ب ه و ا ل ا ل ع ق ي د ة ولا أ ن س ى أ ن ك م تعرفون هنا في بلادنا كان يعطون الناس وظائف كبيرة, وظائف كبيره نواشين مداليات من أ ه ل الدين لماذا ل أ ن ه م عشان ماسكين الدين تمام ل أ ن ه م قائمين بالجهاد لا ع لان ش أن طريقهم يمسك كل الناس فيجب علينا أ ن نعلم شبابنا ان دين ا ل إ س ل ا م هو ركيزه اساسيه هم الشباب على شرط أ ن يكون واعي على شرط أ ن يكون ملم د ر ك ع ى شرط أن يكون ل م بواجبات ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة حتى يؤدي دوره في المجتمع كرجل مسؤول له م س ؤ و ل ي ة أ م ا م الله عليه مسؤوليه امام رسول الله عليه م س ؤ و ل ي ة أ م ا م أ م ت ه ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن فعلينا راع رعيته عن أ ن نربي شبابنا من ن ش أ ت ه ا ل أ و ل ى على ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة على ا ل أ خ ل ا ق ا ل ط ي ب ة على المروءه على ا ل إ ن س ا ن ي ة فهنا البيت م د ر س ة ا ل م د ر س ة م د ر س ة والطريق م د ر س ة الطريق, الطريق علينا ا ل ن ع ي ن أ ب ن ا ئ ن ا هنا في ا ل م د ر س ة مع ا ل أ س ا ت ذ ة عشان يتلقوا العلم الصحيح إ ذ ا جوا في البيت لابد يجدوا ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة و إ ذ ا خرجوا في الشارع لا بد أ ن نراقبهم ونعلمهم ونجمعهم مع اهل الخير ونجعل بيوت الله سبحانه وتعالى مرتع لهم ملعب لهم كل ما يريدون ه يجدونه في بيت الله ومن هنا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنطلق للشباب الشباب في المسجد الشباب مع الكبار كان م و د ة ا ل آ ن من سوء ا ل ت ر ب ي ة مثلا تجد ع ز ل ة الشباب كله خصوصا الشباب اللي ب ل ق خ م س ة وعشرين س ن ة ث ل ا ث ة وعشرين س ن ة تلقاه عندهم ع ز ل ة يقول ذا دول دين تلقاه من م كمشي منه ليه ل أ ن ه أ ص ب ح زول د ي ن عاوز ش خ ص ي ة م ع ي ن ة يتكرفس ه و من ش ع ا ر ف ايه وسيدنا وشيخنا ما عاوز يندمج ت مع الناس ما عاوز يكون مواطن ما عاوز يعيش مع الناس في المجتمع فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ي ب ل س مع الناس يبلش يبلش يبلش يبلش يبلش يبلش يبلش ي ا ل ش يبلش يبلش يبلش ب ل ش ي ب ل ع ل ى ا ل أ م ث ل ه للرسول صلى الله عليه وسلم ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة خ ر ج ي و م أ ح د يوم, يوم بدر من ا ل م د ي ن ة خرج مع ا ل ص ح ا ب ة ما معهم إ ل ا سبعين ب ع ي ر وقعت ا ل ق ر ع ة في النظام على أ ن ه م كل ث ل ا ث ة على جمل كل ث ل ا ث ة يتعاقب على ب ع ي ر فكان صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أ ب ي طالب ومرسد بن أ ب ي ثرسد ر ض ل الله عنهم كانوا في بعير واحد لكن مرسد بن أ ب ي مرسد وعلي ا بن أ ب ي طالب رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفديك نحن انت, ما تمشي. انت لازم تركب ونحن نمشي طلب من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يركب حصته وحصتهما الاثنين وهم يمشوا بدل فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اما ان كانت ا ل ق و ة فانا اقوى منكما ا كان القوة ااقوى مسألة مسألة أنا أقوى منكم. وإن كانت المسألة كانت الاجر والثواب فأنا فمشى أ أحوج الأجر ن ا والثواب إلى زي ا الأجر والثواب أنتم عوضي ف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة إ ل ى بدر ثلثي ا ل م س ا ف ة مشاها على رجوله ليه عشان ي ر ب ي الناس يربي المجتمع على هذه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ف ا ض ل ة ت ر ب ي ة ا ل م س ا و ا ة ولهذا كان يجي الرجل كان يجي الرجل يجي من بره ما شاف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحتار يعاين ما يعدلوني ما ي ع د ل و ي من يكون م ح ي ق و ل و ا ي ر و الله وما رد ص ا ح ح ا ب ه هو رسول يقول أسألك بالله خلقت. آه الله صلى ا ل ي ك م م ح م د و ي ن سواء س و ا ل ر س و ل ي ق و ل أ ن ا و م ر س و ا ح د من ا ل ص ح ا ب ة ي ق و ل ء سواء و ا ء س ا ل س ا ء سواء سواء ل و ا ل س ه ا ء س و سواء س و م ء ر ب ا ء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء س ا ء س ا ء سواء س و ل ء س و ل ء سواء س و ا ل س و ا ل سواء س و ا ل ل ه أ ر س ل ك ي ق و ل ء س أ ا ء سواء س و ا ل س و ا ل س و ا ل سواء سواء سواء سواء سواء س و ا س و ا و ا ء ا ء سواء ع ل يقول لك ان الله ي ل لك ان ل ل يقول و ا ل ل ه ا ل ذ ي ل لك ان الله يقول ان الله يقول لك د ن ا ل ه يقول إ ذ ان ا ل م ه يقول لك ان ل ل ه يقول لك ا الله يقول ل ان ل يقول لك ان الله يقول لك ا ل ل ه يقول ل ن ا ل يقول ل ا ل ل ي ق ل م ك ان الله ي ل م ك ا ل ل ه يقول لك ا ل ل ه يقول لك ان ه يقول لك ان ا ل ه يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول ل ا ل ل ه و ل لك ا ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ه ك ذ ا ثم يقول م ن ه ج ل ل ن ا س م ن س ر ه أ ن ي ت م ث ل ا ل ن ا س ل ه ق ي ا م ا ف ل ي ت ق و ل لك ان ا ه م ن ا ل ن ا ر م ن س ر ه ي ع ن ي إذا ك ان أ ن ت ت ل ب لكن م ا هناك ا ش ج ا ء ا ل ن ا س ي ف و ن و ا ك ا م ر ا لكن هناك اشخاص يمكن ان ي ك و ن ف س كافرا ع ل ن و ع د ه ده مضمون من أهل ا ل ن ا ر م ض م و ن ص ل ا ص ا م حجة ز ك ن ه ن ا د ا م ع ا و ز ي ت م ي ز على ا ل ن ا س ع ا و ز ي ت ك ب ر على ا ل ن ا س د ه م ا عنده ط ر ي ق ة إ ل ان ا ل ا ر ك ا ن صلى ا ل ل ه ع ل ي ي ه وسلم أ ت ي هناك ا ش ز ا ف ي بيته و ي ك و ن ك ا ر ا ل ك ن ز ا ف ي ا ل ب ي ت فكان الله صلى عليه ولكن م رداءه من يجب ل ان ل ب ي صلى الله عليه و س لدينا م ق م ع م ا ل أ د ب ا ل ن ب و ي ة التربية النبوية للناس ع ش ا ن ي ك و ن و ا أ س و ا كان ص ل ى الله عليه ل و س م ما ي ح ا ويعطينا ل س لو ل مسلمين قال له د ي ي ق و ل د ي ن أنت أحنا ك ن د ي ك ما ن ق ب ل ف ك ا ن صلى الله عليه و س ل م ي ك ت ويتديم م أمره ن اليهود وفي ذات مره الرسول ماشي الدنيا شتى شتى في ا ل م د ي ن ة ب ر د ا ل م د ي ن ة قارس م ر ة كان عنده ج ب ة م ن ص و ف ق و ي ة وهم يعملوا ا ل ي ا ق ب ت ا ع ت ه بيعملوها م ع ف و ف ة ق و ي ة ش و ي ة فلابس الرسول جبته ما يشعر ماشي معاه يهودي سر الرسول صلى الله عليه وسلم من, من العبايه بتاعته إ ل ى أ ن احمرت ر ق ب ة الرسول صلى الله عليه وسلم من خ ش ا ن ة ا ل ع ب ا ي ا للابس ي الرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه مظلوط ي ق و ل له أ ن ت م يا الرب المطلب مطل مطل, مطل أ ي ن ديني فعمري بن الخطاب بس طوال عاوز يضرب الرجل الرسول م سقف لا يا عمر لا يا عمر ما الامر كذلك م لا يضربه ا أ م ر بحسن الاقتضاء و أ م ر ن ي بحسن الخطاء أ ن ت خليك قاضي قل ل ل ي ه و د ي إ ذ ا كان أ ن ت طالب دول أ ط ل حمقك بالمعروف و أ ن ا ك م ا ن أ د ي ن ي نصيحه ة أقول لي أنت لي الدين الناس الناس تحق ما دام سدد حق ذ ا حاجة بجد يعني مع م واقول لو ه كسره يا عمر، عمر كان عمر كان كسر لكن التربي النبوية ي كان كان عمر عمر عمر كسره لكن له ا يا لا لا عمر أأمر بحسن وأمرني الاقتضاء يا اخي ن انت أ كان طالب زول قروش ط ا بالمعروف ب طالب بالتي يحسد وكان كمان عندك نظام ت ا ن ي أنت محمد النبي ن يا كمان ما محمد دام يستدينت ا الناس الناس الإسلام ا س أكس سدد حق حق ل ن ده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا إخواني لو طلب من الله أ ن يجعل له جبال مدينه و م ك ة ذهب لجعلها له